السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهدي الله فلا مضل له. ومن يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا عبده ورسوله.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 وتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يوطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذه الدروس المنهدية وقد قال بعض السلف الصالح العالم كالمطر حيثما نزل نفع وطالب العلم كذلك فإن الأمة تحتاج إلى طلبة العلم أشد حاجة او تحتاج أشد حاجة من الماء والهواء فإن الناس لا يستقيم إيمانهم إلا بالعلم ولا تستقيم عبادتهم إلا بالعلم ولا تكون لهم نيات إلا بالعلم لذلك صدر الله الباب به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وما أمره بالاستي... بالاستزادة من شيء إلا من العلم قال وقل رب زدني علما وأشرف العلوم على الإطلاق هو علم العقيدة وكما قلنا بوابة العلم اتقان العقيدة وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله دل في علاه تتعرف على اسماء الحسنى وصفاته العقولات وعلى الربوبية والإلهية ومازلنا مع الكلام على الأصول الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدع والضلالة بين بين أهل السنة الأصول الفارقة بين أهل السنة وبين الأشاعرة من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه اليوم إن شاء الله نختم باب القدر في الكلام على الأصول الفارقة ويبقى لنا باب النبوات فقط هو الذي نتكلم عنه لعلنا يعني لو يعني نستمر فيه هذا الأسبوع بحيث المحاضره المحاضرة ولا والتي بعدها ننهي الأصول الفارقه بين أهل السنة وبين أشعر باب العقيدة كتاب كامل أو بحث كامل كان خاص يعني انتهى بفضل الله جلف يعوله وهذا الباب من من أعظم من أبوابي نفعا وهو أن تعرف أو أن تتعرف على عقائد الذين يخالفون أخيدة ألسن الجماعة لتحطت لنفسك وأيضا تعلم تعلم من أين أتوا من أين القوم أقول من ختام اللباب القاضي لنا مسائل ثلاثة نتكلم فيها مسألة الأسباب و ومسألة التحسين والتقبيح وهذا يتعرض لها أهل أصول الفقه وأيضا المسألة الثالثة الاحتجاج بالقدر على المعاصي هذه أيضا من الألوان الفارقة بين أهل السنة وجماعة بين الأشاعرة مسألة الأسباب اعلم أخي الكريم أن الله على إذا راد شيئا له أسباب وأن الله على خلق خلق الأسباب وخلق المسببات وأناط المسببات بالأسباب فالنتائج مرهونة بأسبابها وإن الأسباب لها نتائج هذه الأسباب هي مؤثرة لها تأثير ذاتي وهذا في اعتقاد أهل السنة والجماعة أنت لو رأيت سترى أن الله رعاه إذا أراد شيئا هي له أسبابه في كل الأحوال أراد الله جل وعلا ليوسف عليه السلام أن ينشر التوحيد في مصر وأن يصير عزيز مصر فيعني هي الأسباب لذلك فكاد له إخوته وألقوه في الجب ثم شروه بثمن بخس دراهم معدودة واشتراه عزيز مصر ثم بقى صار, صار عندهم ليصل إلى المكان الذي بيانها الله جلال فعلا والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأيضا فإن الله جلال فعلا يعني هيئ الأسباب لغرق فرعون والانتقام من فرعون وتمكين موسى عليه السلام ومن معه من بني إسرائيل وقد بين النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ذلك بين الله في كتابه الكريم وقد تجبر فرعون وذبح او أو الأطفال واستحيى النساء ومع ذلك جعل الله الغلبة لموسى عليه السلام إذا أراد الله شيئا هيئ له أسبابه وأن الله على هيئ الأسباب لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنهم كادوا له وكادوا يقتلونه وقد اتفقت كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وع ذلك هاجرهم سلم وحفظه الله رجل الفعلاء وهو يخرج من بين هؤلاء الشباب الستة ويقول واجعلنا من بين أيديهم سدًا ومن خلفهم فسدم فهم لا يبصرون وهاجر إلى المدينة وأسس الله الدولة الإسلامية في المدينة ورجع بعد ذلك فاتحا لمكة ودخل الكعبة كما قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المجلس حراما إن شاء الله امنين مخلصنا رؤوسكم ومقصرين الاخر إلى آخر الآيات فإذا أراد الله شيئا هيا له الأسباب فلذلك نقول أهل السنة والجماعة يرون أن الأسباب مؤثرة هذه الأسباب مؤثرة لها تأثير لكن هذه الأسباب أيضا هي مخلوقه لله في وتأثير هذه الأسباب،, الأسباب بما خلق الله جل على فيها في ذاتها أنها تؤثر هذا الفارق بيننا من أهل الاشاعره ينكرون الأسباب الأشعر ينكرون الأسباب يقولون الأسباب هذه صورة فقط يعني هي أسباب نعم الأسباب في الظاهر بأن الإنسان إذا أراد شيئا مثلا أخذ السبب إلى ذلك لكن هي أسباب لا تؤثر أسباب لا تؤثر بذاتها وسأبين لما وصلوا إلى ذلك الشبه اللي عندهم التي جعلتهم ينكرون الأسباب لذلك أنت ترى كما دربنا مثلا قبل ذلك قالوا الحجر إذا اصطدم بالزجاج انكسر الزجاج لا بالحجر الحجر ليس له تأثير ذاتي الحجر الحجر لا ينكسر به الزجاج بل خلق الله انكسارا عند التقاء الحجر وايش والزجاج وأيضا يقولون النار وإن كانت هي تحرق مادة للإحراق يعني هذا عند ألسونر جماعة بأنه لو وضع يده واحد في النار أحرقت فالنار مادة الإحراق عندهم أنها لا تأثير لها لا نار لا تحرق يعني لو ألقي أحد فيها في هذه النار واحترق فيها ليس بالنار لكن خلق الله إحراقا يعني بالتقاء أو دخول هذا الرجل في النار والشبه عندهم في هذا الباب في الكلام على إنكار الأسباب قالوا لو اثبتنا أز الأسباب قد اثبتنا خالقين مع الله دعا في علاب هذا كيف يعني ايش اللي جعلهم ينظرون هذه النظرة المعتزلة قالوا بأن السبب مؤثر بذاته ولو في اثبات السبب اثبات السبب واما اهل السنه والجماعه يثبتون السبب مع انه لا يتكامل لأنه مخلوق لله جل في علاه هذا السبب مخلوق لله دلا في علاه فلذلك يقولون هذا السبب المخلوق لله جل في علاه قد يتخلف قد يتخلف عن النتيجه وهذا ظهر جدا في أكثر من موضع الله جل وعلا قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ففي هذه الآية دلالة رد عليهم هم كما قلنا يفرون من كلام المعتزل الذين غالوا في إثبات السبب ولكن الوسط بين الطائفتين أهل السنة الجماعة يقولون بإثبات السبب وأنه مؤثر لكن تأثيره تابع ليس تأثيرا مستقلا مطلقا المعتزل يقولون التأثير مطلق يعني أي أحد وقع في النار لابد أن يحترق الحجر إن اصطدم الزواج لابد أن يكسره فتأثير مطلق المعتزق من ذلك أهل السنون يقول لها تأثير لكنها تأثير ليس مطلقا، وهذا تأثير أصالة مخلوق لله جل في علاه وهو إذا أراد الله جعله أن يتخلف هذا السبب عن المسبب قد أخره الله جل في علاه لا سيما أنه قد قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم في رد على الطائفتين رد على الأشعارة بأنه قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما يقل الله تعالى لها ذلك كانت احراقا لابراهيم عليه السلام وقال كوني بردا وسلام وفيها رد أيضا على المعتزلة الذين يقولون السبب لابد أن يصل إلى أو يؤثر ويؤثر إلى المسبب وهذا لسم صحيح قد يتخلف السبب خالد نريد أخذ السم وشرب السم ولم يتأثر عندما قال بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فقد تخلف هو السبب الآن فإذا أراد الله جل في علاها هيئ له أسبابه وإذا أرادها تخلف السبب تخلف السبب هذا الأصل الأصيل في هذا الباب وهم ينكرون الأسباب ينكرون الأسباب، لانهم شبه عندهم انهم قالوا لو قلنا ان هذه الاسباب مؤثره بذاتها جعلنا خالقين مع الله جل في علاه كما هو منهج المعتزله وهم يصدرون انفسهم بالرد على المعتزله فاتوا بما لا به الاوائل وهذه المساله الأولى الفارقة بيننا وبينهم نحن نقول بالأسباب ونقول بان الاسباب مؤثره وبذاتها لكنها تؤثر باذن الله جل في علاه لكنها تؤثر بإذن الله وقد تتخلف عن المسابق تتخلف عن نتيجة قلنا يا بردا وسلاما على إبراهيم المسألة الثانية الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة من الأشعارة نقول مسألة التحسين والتقبيح العقلي مسألة أطال فيها نفس نفس جدا، ولكن سأختزلها في كلمات موجزات موجزات حتى يتعلم الأخ الكريم الفرق بين نظر في هذا أن أيضا المسألة بين غلو ودفوع الأشاعرة يقولون لا تحسين ولا تقبيح للعقل بحال الأحوال لا تحسين ولا تقبيح بحال من الأحوال ما أمر الله به فهو الحسن وما نهى عنه فهو القبيح هذا عندهم بذلك هذا الذي يعني يترسمون خطاه الأشاعرة يقولون لا تحسين ولا ولا تقبيح يقولون المساله دائرة على محضيد امر الله جل وعلا واراده الله جل وعلا ما اراد الله كان حسنا وما ما لا يريده الله جل وعلا فلا حسن فيه بحال من الاحوال والمعنى ان يمكن أن نطرح عليهم سؤالا لو أمر الله جل وعلا بالسرقه وبالزنا وبشرب الخمر يكون حسنا يقول نعم شرب الخمر حسن والسرقة حسنه ومن من الحسن بمكان والزنا حسن لماذا قالوا لأن الله أمر به فقط طيب بر الوالدين لو نهى نفس عن الوالدين نها نفس عن الرحمة نهى النبي نها الله تعالى عن الصدقه مثلا يقولون عندما ينهى الله تعالى عن بر الوالدين فبر الوالدين قبيح والصدقه ايضا نفس الامر فاذا مدار الامر عندهم في مساله التحسين والتقبيح هو مساله ما امر الله به وما لا يامر به لا يسال عن مقف لهم يسالون هذا غلو غلو في إثبات القادر كما قلنا في هذا الباب وقعدة نظر إلى التعليل والحكم في هذه الأوامر وأما على فهم يقولون الأصل التحسين والتقبيح الأصل التحسين والتقبيح وهؤلاء غلو في مسائل التحسين والتقبيح حتى جعلوا حاكما على الله ؓل يقولون بالتحسين العقلي والتقبيح العقلي ويقولون يلزم من أتى الحسن العقلي بالثواب وجوبا على الله ؓل فعلاء ويلزم من أتى القبيح عقلا وجوبا عقابا من الله ان يعاقبه الله تبارك وتعالى يقولون بذلك هذا المعتزله نعم هذا المعتزلة. هذا قول المعتزله فالطائفه الثانيه من طواف اهل البدع اما اهل السنه والجماعه وسط يقولون بالتحسين والتقبيح بالتقبيح لكن يقولون هذا التحسين والتقبيح ايضا لا يترتب عليه سواء العقاب لأن الله جعله وعلا قد رتب على على اقامه الحجه والبيان والرساله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فحتى لو كنا قلنا الشرك يعني قبيح والعقل يدل على قبحه فلا يحاسب عليه المرة حتى تقام عليه الحجه هم يقولون يحاسب عليه لذلك انت ترى المعتزلة او اكثر المعتزلة ومن تأثر من اهل السنة والجماعه يقولون بان اهل الفترة في النار اهل الفترة الذين اشراكوا يعني هماتوا هم على الشرك ففي النار قالوا ان اهل الفترة هو فتور الوحي لم تأتيم رسالة ولا رسول، فقوم يقولون أهل الفترة في النار. ليش أهل الفترة في النار؟ قالوا بالقبح بالتحسين والتقبيح، لأن الشرك قبيح عقلا قبح الشرك عقلا متوفر، فلذلك لابد أن يأتي بالتوحيد، وإن لم يأتي بالعبادات، لكن لابد من التوحيد لعملية التحسين والتقبيح الأخير. فلذلك يقولون أهل الفترة في النار، ويجبون على ذلك يجبون على الله ذلك. يقولون يجب على الله أن يسيب الطائع، ويجب على الله أن يعزبه. الكافر طيب أما الأشاعرة على العكس يقولون إن عذب المطيع الصائم القائم فله ذلك فهذا حسن وإن أصاب الجنة والنهر في مقاصد طغنة ملك المقتدر لمن عصى وزنى وشرب الخمر فهذا له فهذا حسن مفع الله يكونوا حسنا وهذا غلوه من هذه من هذا الطرف وغلوه من هذا الطرف وأهل السنو جماعة يقولون لا نحن نقول بالتحسين والتقبيح والعقل ان الله وعلا خلق الإنسان عاقلا وكرمه على بني البشر بذلك ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وأن الله يجعله قال لعلهم يعقلون افلا تعقلون وبين في بعض الآيات إن في ذلك الآيات ليش لأولي الأبصار وأولي الألباب الغرض المقصود محترم العقل والتحسين العقلي العقل والتقبيح العقلي ثابت عندنا عند اهل السنة والجماعة ويقولون يستحق المطيع الطاعة وأيضا يستحق العاصي العذاب وقد يغفر الله جل في علاه وإذا أوجب الله وإذا قلنا بالوجوب أوجب الله الجنة للمطيع هذا وجوب على الله اوجبه هو على نفسه وأوجبه هو على نفسه رحمة وتفضلا وجودا وكرما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في حديث معاذ عندما قال معاذ كنت رفيقا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ ثلاثا يلذب انتباهه قال لبيك رسول الله قال اتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبده ولا يشرك به شيئا قال اتدري ما حق العباد على الله قال حق العباد على الله الا يعذب من لا يشرك به شيئا قال حق هذا الحق المعتزل يقولون هذا حق مستوجب حق للطاعه التي اطاعوها وأما الأشاعرة لا يرون لهم حقا بحمل الأحوال ولا يرون حقا على الله الذي فعله وأهل السنة والجماعة يقولون الحق على الله ثابت بإحقاق الله على نفسي هذا الحق بإيجاب الله على نفسي هذا الحق فإذا خلاصت الأمور عند أهل السنة والجماعة يقولون بالتحسين والتقبيح لكن لا يقولون بأنهم يترتب عليه الثواب والعقاب الثواب والعقاب لا ترتب إلا بعد إقامت الحجه وزل شو وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا التوسط بين القولين وقد نقول بان الاعمال الأعمال يعني او الأفعال تنقسم الى قسمين عند اهل السنه والجماعه افعال تحسن وتقبح عقلا يستحسنها العقل او يقبحها العقل وافعال لا مدخل العقل فيها وهذا توسط ايضا بين المعتزل والاشاعره المعتزل يقولون كل الافعال تخضع للتحسين والتقبيح والأشعار يقولون كل الافعال لا تحسين فيها ولا ولا تقبيح واهل السنه والجماعه يقولون لا المساله وسط تحسين وتقبيح التحسين العدل بر الوالدين الجود الصدقه هذا يستحسن عقلا شرب الخمر المعصيه الكفر الضلال الظلم مستقبح عقلا يقولون واما العبادات هناك تعب عبادات تعبدية لا نعرف لها حكمة التي لا نعرف لها حكمة هذه عند الله جعلها المسألة لا نعرف عنها شيئا العله فيها عند الله وعلا تعبديه كمثلا مثلوا لها الغسل بعد الجماع الغسل بعد الإنزال فهم يقولون لا نعلم لها علة وإن كان في العصر الحديث طبعا يعني علم العلماء لها علة بأنها يعني مستقى أيضا من قوله سلم فمن أراد العود فإيش؟ فعليه بلدوفة نو أنشط للعودة. لذلك طبياً قالوا بأن يعني الإنسان يكون في خمول وفي فتور شديد جدا إذا أنزل فإذا اغتسل عاد عادت له الحيوية والقوة بعد ذلك. عاد له فهذا يعتبر تعليله الآن حكمة. لكن أنا أقول أن بعض علماء يقولون هذا تعبود النوم ما كانوا يدرون مثل هذه الحكمة. هذا بالنسبة للكلام على الأفعال التعبودية. بس أنا أقول للجميع يرون أن هناك هناك أفعال حقا هناك أفعال. تحسن وتقبح عقلا وهناك أفعال لا تحسن ولا تقبح عقلا هي الأفعال التعبدي وهذه العلامة الفارقة بين أهل السنة والجماعة وبين الاشاعره في مسألة التحسين والتقبيح نقول به لكن لا نقول به مطلقا أما الاشاعره فينكرونه مطلقا والمعتزلة يثبتونه مطلقا وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين. المسألة الأخيرة وهذا ختام الكتاب الكلام على الأصول فرقا بين أهل السنة والأشاعرة في أبواب القدر والاحتجاج بالقدر على المعاصي. الاحتجاج بالقدر على المعاصي. قد نقول الأمر في أن الإنسان قد يعصي الله لا وقد يصب بالمعاب، ف يعني بعضهم يقول المعاصي معاب، وأيضاً في مصائب يصبها المر. فالاحتجاج بالقدر عند الأشاعرة يحتجون بالقدر على الذنوب على المعاصي على المعايب على المصال في كل شيء ينزل بالإنسان يحتجون فيه بالقدر لو نزلت مليا قالوا قدر الله ما لو زنى يقول ماذا أفعل قدر الله ما شافع لو سرق قدر الله ما شاء فعل وهذا العجيب طبعا أن هذا كان يحتج به كثير من يعني القدريه في ذلك وكانوا الخطاب بهذه البدعه ردها كما سنبين واما المعتزله طائفه اخرى ينفون القدر كليا ينفون القدر عن المصائب وايضا المعائب وأهل سؤنها جماعة يقولون الاحتجاج بالقدر قد يصح الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب يعني لا يصح الإنسان أن يحتج بالقدر على المعصية إذا زنى إذا سرق إذا شرب الخمر إذا قتل إذا كذب إذا فعل الحرام فلا يحتج بالقدر على ذلك فلا يحتج بالقدر على ذلك لكن الشعراء لهم بعض الشبه التي يتمسكون بها على نحو احتجاج بالقدر يقولون أولا بأن الله تعالى قال إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال النبي صلى ما, ما خلق الله القلم قال لا اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال فهذا احتجاج بالقدر واحتجوا أيضا بحديث ظاهر جدا بذلك احتج آدم وموسى الاحتجاج احتج آدم وموسى فقال آد... فقال موسى أنت آدم أنت أبو البشر اخرجتنا ونفسك من الجنة وقد لامه على الذنب الذي وقع فيه فقال آدم عليه السلام أنت موسى موسى بني إسرائيل استفاق الله برسالتي أو بكلامه قال نعم قال فإن ألم ترى أن الله جعل أو قال أتنومني على أمر قد كتبه الله جلال فعلا علي قبل أن يخلق سمات أرض بكذا قال الله نعم فقال آدم عليه السلام حج ادم موسى حج ادم موسى حج أدم موسى قالوا احتج على الأكل من الشجرة بايش بالقدر يبقى هنا آدم لو كنا احنا نترفع ونتكلم عن العلم العلم عند الأنبياء هذا نبي من الأنبياء وقد احتج بالقدر قال آدم آدم قال قدر الله علي ذلك بكذا من السنين فأقره موسى قالوا فإذا آدم احتج بالقدر على الزم وموسى قد أقره في الاحتجاج بالقدر على الذنب فإن لم يقرره فان السلام قد قال بذلك اقرارا وقال حج آدم موسى حج آدم موسى هذا الاحتجاج له والحق بأن هذا كلام باطل من البطلان بمكان وأنه لا يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المعايب أو على الذنوب يعني أنت الآن انظر لأي أحد إذا قال يشرب الدخان مثلا وقل له أنت تشرب الدخان يقول لا قد الله ما شاء فعل خذ منه الس... ال... ال... ال... ال... ال... ال... هذه علبة الدخان خذها منه عونوة وامشي ماذا سيفعل سيغضب فقط ممكن يكسر رأسك صح لا فأنت لو قلت له اتقي الله أنا أخذتها منك بقدر الله هل سيرتضي هل سيرتضي بهذا بحال من الأحوال أنا احتجاج بالقدر ولذلك علماءنا فعلوا ذلك عندما نصبوا لنا كلام عمر الخطاب لما جاء السارق اخذ السارق ليقيم عليه الحد فقال مهلا يا امير الممنين والذي نفسي بيدي ما سرقت إلا بقدر الله فقال له عمر الخطاب ونحن والله يا اخي لا نقطع يدك الا بايه الا بقدر الله محجه ابليس لابد أن تردها بحجه العلم فقال ما ساقته لا بقدر الله تحتاج قض على الذنب قال ونحن نقطع يدك بايش بقدر الله بامر الله جل فعله الحق بان الاحتجاجات التي تحتج بها ليس فيها ثم الدليل لان الله انكر عليهم بهذه الاحتجاج في الكتاب وانكر عليه النبي صلى عليه وانكر عليه الصحابه الكرام عليهم الصحابه الكرام الاحتجاج بقدر على المعاصي أما في الكتاب عندما قال الله جل في علاءهم قالوا وإذا فعلوا فحشة أو زرموا أنفسهم قالوا وإذا فعلوا فحشة قالوا وأجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها الله أنكر عليهم قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا, لا تعلمون أنكر الله عليهم ان الله لا يأمر بالفحشاء بحال من الأحوال يبقى إذن هنا هم خلطوا بين الأمر والقدر كما قلنا الشرع والقدر هم عندهم ملغي مسألة الشرع فأنكر الله عليهم في الكتاب في غير ما موضع من كتابه وايضا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما قال حج أدم موسى لا ليست المسألة ان أن آدم قد احتج بالذنب كما, كما سات والصحابة قد أنكروا ذلك كما فعل عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لذلك أهل سنة والجماعه يقولون قد نحتج بالقدر وقد لا نحتج بالقدر المعتزله لا يحتجون بالقدر مرة يعني كليات مطلقا والأشعار يحتجون كليات أما أهل سنة والجماعه فيحتجون تارة ولا يحتجون تار فهم يحتجون في المصائب بالقدر التي لا دخل لهم بها. فيحتجون بالقدر عند المصيبة قال الله جل وعلا ما اصاب ما من من مصيبه في في أنفسكم ما من مصيبة في ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها في الايه الاخرى قال ومن يؤمن بالله يهدي يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يعلم ان من الله جل وعلا يقدر الله فان الله يهدي قلبه ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تقول أن لو اني فعلت كذا لكان كذا فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله وما شاء فعل او تقول بالتجديد قدر الله وما شاء فعل قدر الله ان نؤمن بالقدر هنا تؤمن بالقدر لأنه لما وقعت المصيبة الأمر انتهى فعليك أن تقول قدر الله لأن على قد قدرها وانت لا دخل لك فيها فلك أن تحتج بالقدر في هذا الباب ولذلك قابل النبي وسلم من المرأة السوداء لما جاءت وتشتكي وتقول يا رسول الله إني أسرع وأتكشف فادع الله لي أن يرفع عني ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو شئت صبرت ودعوت الله لك أو دعوت الله لك فتكون لك الجنة فقالت أصبر ولكن أصبر ولكن أدعو الله لي أن لا أتكشف فهنا الآن أقرها النسلم على الاحتجاج بالقدر لأنها قالت إني أسرع وتكشف تشتكأه الآن وتحتاج بالقادر هذه مصيبة عليها أدعو الله لي أن يرفع هذه المصيبة لأن السلام ما قال لها أنت أذنبتي ولا شيء من ذلك فقال لها إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرتي ولك الجنة فإذن الادله أيضا ترد عليهم في مسألة الاحتجاج بالقادر على المعاصي أما ما احتجوا به من قول النبي وسلم حج آدم موسى حج آدم موسى نقول خطا من وجهين الوجه الأول أن موسى عليه السلام لم يعاتب آدم على الذنب هذا خطأ بين موسى لم يعاتب آدم عليه السلام على ذنب بل قال اخرجتنا ونفسك من الجنه فهو يكلمه عن ايش عن المصيبه لا على الذنب انت اخرجتنا ونفسك من الجنه لا يعني يكلمه على ذنب لا ما يكلمه على ولكن يكلمه على على المصيبه فاذا موسى عليه السلام لما عاتب عاتب على المصيبه لذلك الحجه كانت مع آدم لانه لما عاتب على المصيبه والمصيبه لا يملكها هو وقلنا يصح لساننا يحتج بالخدر على المصائب فهنا لما آدم احتج بالقدر وقال أتار أن الله جمعكت كتب ذلك كتب أن يخرجني من الجنة قبل أن يخرجني بكذا وكذا بخمسين ألف سنة فقال له اللهم نعم فقال أن السلام هنا حج آدم موسى كان يقول كيف تعاتبني على مصيبة قد قدرها الله جلال فعلا قبل أن يخلقني فهنا كان الكلام موسى لم يعاتب على الذنب بل على المصيبة وآدم لما احتج محتج بالقدر على الذنب بل احتج بالقدر على المصيبة لذلك قال سلام حج آدم موسى حج آدم موسى حج, حج آدم موسى هذا الراجع الصحيح في هذه المسألة المهمة جدا ولذلك أنت ترى بأن قول كثير من الأشعارة وهم يقولون بأنه يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المعاصي كما قال الدسوقي الأشعاري من نظره إلى المخلوقين بعين القادر وعنه الآن يثبت عينين كما أن يا جماعه يعني هم يثبتون عينين جميلتين يثبت عينين يقول لو نظر الى الناس بعين القدر لعين الحقيقه عندهم عذرهم معذورين عنده ولو نظر اليهم بعين الشر الشرع افعل ولا تفعل مقتهم قال ولكنه معذور فهو معذور صوره معذور باطنا لا ظاهرة لان صورته صوره المعصيه والحق ان القدر سبق, سبق على ذلك فهو يعني يقول هو معذور باطنا لأنه محجور على فعله مجبر على ما يفعل فجعله معذورا عند إيش؟ عند ربه باطنا لكن في الظاهر للخوف من أهل السنة الجماعة يقولون خالف الشر خالف الشر يعني يقول في الظاهر نرد عليه في الظاهر بعين الشر لكن عندما نتكلم عن الباطن وعند الحساب لا يحاسب ليش؟ الله جبره على ذلك هو مجبور على هذا الأمر هو مجبور على هذا كلام الأشعرة في كتبهم وهذا من السوء بمكان أرقى مراتب الأشعر الأشعر أرقى المراتب أو أنزل المراتب في هذا الباب هم أهل التصوف عندما قالوا بأنه لا نقول بأننا نحتج بالقدر على المعاصي ده وجب أن نفرح ونرضى بالمعصية لأنها من قدر الله ولا نعمل لدعيش أم عيش كده بقى انتهى الأمر الرجل يعني يكون سعيد وهو بيعصي ربه جلال فعلا يقول أنا أفعل ما أمرني الله وعلا به قدر فهؤلاء ارتقوا منزلة فوقوا منزله الأشعارة في هذا الباب وقالوا لا بد من الرضا بالوقوع في المعصية لأن هذا من باب الرضا بالقضاء احتاجون باب قول لا توعنا يستدل لهم احتج لهم بقول لا جعل ذا قطع من الإيمان مرادي بالله ربه وبالإسلام مدينة يعني الإيمان إنه يزني ويكون راضي بهذا الزنى طبعا ترد لازم ترد يوافق الشاهو استغفر الله فهذا ألقى المنازلة التي وصل إليها في هذا الباب عمدا خلاصة هذا الباب هلا شاعرة يقولون بالاحتجاج بالقدر على الزنوب والمعاصي والأساب لانهم لا يرون عاصيا بحال من الأحوال يرون أن ما من فعل ذلك فعل ذلك بأمر الله دل في علاء أو بقدر الله دل في علاء وفوق ذلك الذين قالوا بالرضا بهذه المعصية أما أهل السنة جماعة فلا أهل السنة جماعة يقولون لا احتجاج بالقدر بل بفعله بكسبه كما قال الله جع... ظهر الفساد في البر والبحر بما بما بسبب بما كسبت هذه الناس والنبي صلى الله عليه وسلم آه يعني قال التقلاحة ثم كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها يعني أنت أسأت بالسيئة إذا نأتي به الحسنة وأيضا الله جعل قال حتى في الثواب قال وأن تلكم الجنة أرستموها بما كنتم تعملون بما كنتم تعملون إذن الاحتجاج بالقدر على المعاصي غير عند عندها رسولة الجماعه لكن يمكن الإنسان أن يحتج بالقدر على المصائب بعض العلماء وهذه مسألة لابد أن ينظر فيها العالم جيدا بعض العلماء من ابن القيم يقول ويصح الاحتجاج بالقدر على المعاصي هذه مشكلة هذه مشكلة كيف ابن القيم, ابن القيم يعني هو, هو أقوى الناس نظرا فيه باب الاعتقاد كيف يقول بهذا نقول ابن القيم ينظر نظرة أخرى يقول قد قال بعض العلماء ونقلع بعض العلماء وان قرره وبينه قد, قد قال قد يمكن للإنسان أن يحتج بالقدر الله أن يحتج بالقدر على المعصية بشرط أن يكون قد تاب منها يعني انتابه من المعصية يصح له أن يحتج بالقدر لأنه الآن نفض عن نفسه الذنب لأن من تاب تاب الله عليه فلا ان أن يحتج بعد ذلك لأن الله والحقيقة أن الله كتبه ولولا الله أن الله على قد يعني سحب منه التوفيق أو وكله لنفسه ما وقع في المعصية فالله جعله يعني فتح له الباب ليقع في المعصية فلا والله هو الذي خلق هذه المعصية واوقعه فيها هذا حق لنا التصور الصحيح أن نقول بأن الزاني الزاني ينسب إليه الزنا كسبا وإيش كسبا ها ها كسبا وفعلا وأما الله تعالى ينسب إليه هذا الأمر خلقا وإعدادا خلقا وإعدادا خلقه من عدم لكن العبد هو والعبد هو الفاعل حقيقة العبد هو الفاعل حقيقة ظهر الفساد البارو بما كسبت بما كسبت أيدي الناس فلذلك نقول يمكن للإنسان إذا وقع في المعصيحة وتاب من تاب تاب الله عليه فإن تاب الله عليه له أن يحتجب أن الله كتب عليه ذلك ووكله لنفسه لكن لا بد أن يتذكر دائما أنه ما نزل, نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة وما رفع الا بتوبه لابد من التوبه في هذا الباب وقد نختم هذا الباب بان نقول لو قالت الاشاعره باننا نرضى بقدر الله الذي فعلاه نرضى بالمعصيه فنقول قدر الله دل في علاء قد نرضى به وقد لا نرضى به قد نرضى به وقد لا نرضى به كيف لا لا الرضا بالقدر هنا نقول القدر لنا له نظر قدر لا يدفع فهذا لا ي... لابد ان نرضى به ونقضى وقدر قد يدفع فهذا لا نرضى به لابد من الدفع كدفع الجوع والجوع والعطش بالشرب والأكل وغير ذلك لكن نقول بأن أهل السنر جماعة يبينون أهل الأشاعر في هذا الباب مبيانة عظيمة لأنهم يثبتون كما قلنا القدر لا رفعه لا يحتاجون بالقدر على الذنوب والمعاصي ولكن يحتاجون بالقدر على المصائب يحتاجون بالقدر على المصائل بهذا الموقف الحمد لله من علامات الفرقة يبقى لنا فقط الكلام على النبوات نسأل الله تعالى أن يسلنا أن ننتهي من هذا البحث يعني كلياً وإن شاء الله يكون هذا من باب الذب للسنة أو لأهل السنة عن اعتقاد أهل السنة سبحانك الله ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك